إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِقِسْطٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا قَدَّرَهُ مَنَازِلَ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ تَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 تجري من تحتهم لنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنُنذِرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّنَ النَّاسَ الضُّرُّ دَعَانُوا لِجَنبٍ بِهِ أَوْ قَاعِدَنَ أَوْ قَامَ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 وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ فِي الْعَرْشِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قالا الذين لا يرجون لقاءنا اناتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله مناتي القران نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قُل لَؤ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ نَبُثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالدُونِ إِلَّا هِمَّا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ فَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ إِن تُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ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 حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ظَنُّوا انهم احيط بهم وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لا انا جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما ان جاءهم اذا هم يب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 انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلق فاختلق به نبات الارض مما ياكل الناس والعان فَإِذَا أَخَذَتِ الْعَرْضَ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَغَنَّى أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا جَعَلناها حصيدا كان لم ترن بلمس كذلك نفصل لآيات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَنْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَتَزَيَّنَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إيانا تَعْبُدُونَ إِلَّا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 فذلكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا ضلال فان تصرفون كذلك حقا كلمات ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون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 فَاتَّبِعُوا بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم وَادْعُوهُ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ذَلِكَ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ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 أفأنت تهدي العميا ولو كانوا لا ينصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 وَأَمَّا نُرِيَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ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 لكل امه جنا اذا جاء جنهم فلا يستاخرون سا ولا يستقدموا قل رايتم ان اتاكم عذابه بياتنها رم ماذا يستعجل منه المجرمون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 ويستنبيك حق هو قولي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت من في الارض لافتدت به وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم مَّمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق كُمّ مِنَ الرِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تقول في شأنه وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا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 واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات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 قالوا اجئتنا لتفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عنيم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 இல்சரி கௌமி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 وَرَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ لَن يُؤْمِنُوا إِلَّا كَمَا آمَنَ الْأَوَّلُونَ قَالَ قَدْ وُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ النَّسْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت قال آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَأْوَى صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولا تكنن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيه حتى حتى يروا العذاب الليم فلولا كانت قريتنا ما نفعها ايمانها فنفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَغْمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 قُل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وانقم وجهك للدين حنيفا